ويشير إلى أن ما حدث في العراق من طمص وتدمير للثقافة والحضارة في السنوات الماضية هو جزء من حرب الإبادة ضد الهوية العراقية